بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إ ن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى تعملون وتوكل وكفى وكيلا جوفه ما الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما الله ربك على جعل من من إليك لرجل قلبين جعل الله إن في جوفه وما جعل أزواجكم الله لفضيله <تصفيق> ا ل د و ن م ح م ن ا م ل س و م ا أدعياءكم أبناءكم جعل ذلكم ق و ل ك م ب أ ف و ا ه ك م و ا ل ل ه يقول ا ل ح ق وهو يهدي ا ل س ب ي للعلوم ادعوهم آ ب ا ئ ه م هو أقسط ن د ا ل لم ل ه فإن م ت ع ا ا آ ب ه ف إ خ و ا ن ك م في ا ل د ي ن و و م ا ل ل ي ك م و س ع ل ي ك م ج ن ا ح ف ي م ا أخطأتم ب ه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 ولقد جاءتكم ومن نوح بهذا ن منهم الكمال ولقد جاءتكم بهذا ا ل ي م ا ل وجاءتكم ا ل ذ بهذا و ا ل ل ل ه ع ي ك م إذ ج ا ء ت موسوعه ا ل ن ا ل ل ه بما ت ع م ل و ن ب م الاسلاميه ف و ق ك م و م ن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ا وبلغت وتظنون ل ب ل ه النابلسي ظ و ن هناك للعلوم و الاسلاميه ل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 من ينتظر وما ينتظر ب د لفضيله و ا ت ليجزي الدكتور ا محمد ي ا راتب ل النابلسي موسوعه ا ل ن ا ب من ص ي ا ص ي ه م وقدف ق للعلوم و ب ه م ا ب فريقا ق ت ت ن وتأثيرون و أ فريقا ك أرضهم و د ي ا ر ه م م و و أ ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطعوها وكان ا ل ل على كل ه شيء ي ق د ر ا يا م ي ه ا النبي قل لأزواجك قل إني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 كأحد من النساء إن اتفيتن فلا ل تخضعن ق وقلن ل فيطمع ل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه ا ل أ و ل ى و أ ق م ن ا ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ن ا ا ل ز ك ا ة و أ ط ع ن ا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الله الرجس أهل البيت يريد ليذهب أهل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 ومن ا ا ل ا ا ا ت و ل ح ف ظ ي فروجهم والحافظات ل ك يعص الله كثيرا والذاكرات أ د الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة لهم لمؤمن ورسوله لهم أمرهم مغفرة مؤمنة من ومن يكون أن ع ي قضى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ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 من ر ج ا ل ك م و ل ك د ر س و ر م ل م د راتب ا ل ن ب ل س ي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 كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك م ا و ا و ع ه النابلسي ه ر ا و للعلوم الاسلاميه م ن موسوعه ن ا ف ي ا ل النابلسي ل للعلوم ّ ا إِذَا ن ك و الاسلاميه ا م م ؤ ن ت قَلَّقْتُمُوهُنَّ ت ثُمَّ مِنْ م قَبْلِ أَنْ ه ن فَمَا ك ن مِنْ عدة تعتدونها جميلة. يا أيها النبي إنا أحللنا موسوعه النابلسي أ للعلوم ه ي ك ب ن ا ت ع ك و ب ن ا ت عماتك وبنات ا خ ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت ك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامراه مؤمنه إ ن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي أ ن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم عليك ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله ما أزواجهم وما أيمانهم فرضنا يكون وكان في حرج موسوعه ن ن ه ت ي إليك ا م ن ا ب ل س ي ت ممن ع ز للعلوم ت ف ا ل ك أدنى ي ه ا و ل ا يحزن ويرضين ب م ا آ ت ي ت ه ن ك ل ه ن والله ي ع ل م م ا في ق ل و ب ك م و ك ا الله ن ل ع ي محمد ا ل ي ا لا النساء يحل لك النساء من ب ع و ل ا ت ب د ل بهن من أ ز و ا ج و ل و أعجبك ح س ن ه إ ل ا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ي ر ق ب ا يا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا النبي لكم تدخلوا بيوت لا إلا أن يؤذن لكم إلى يؤذن أن ط ع ا م غير ناظرين إله و ل ك ن إذا دعيتم د ف خ ل و ا فإذا ط ع م م ت ف ا ن ت ش ل و ا و ل ا م س ت أ ن س ي ن ل ح د ي ث إن ذ ل ك كان م يؤذي ا ل ن ب ي فيستحيي م ن ك م و ا ل ل ل ه ا ي س ت ح ي من ا ل ح ه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 أو ت خ ف و ه فإن ا ل ل ه كان ب ك ل شيء ع ل ي م ا لا ل جنح ع ي ه ن ف ي آبائهن ولا أ ب ن ا ئ ه ن و ل ا إخوانهن خ ولا و أبناء ا أ ت ه نسائهن ن ولا ولا م ا م ل ك ت أيمانهن و ا ت ق ي ن ا ل ل ه إن ا ل ل ه كان ع ل كل ى ش ي ء لفضيله و م ل ا ئ ك ت ه يصلون على ا ل ن ب ي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 و َ ب َ ن َ ا ت ِ ك َ و ََِ س ا ا ء ل ْ م ُ ؤ ْ م ِِ ن ن ي ي َُ د راتب َ ل َِ ن َ ا ب ل َ س ي ََُْ ن يُؤْذَيْنَ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 موسوعه النار النابلسي ن للعلوم الاسلاميه اللهم م ا ا ق ل و ا و ك ا ن ع ن د ا ل ل ه و ج ي ه ا يا أيها ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا ا ل ل وقولوا قولا ه س ي د ا ي ص للعلوم ح ك م أ م ا ك م ي غ ف ر ل ك ذنوبكم ومن الاسلاميه ل ورسوله ه فقد ف ز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على ل م ا ا ا و و ت أ ر ض و ل ل ج ب فأبين ا أن ي ح ل ا وأشفقنا ش م ك ه الهدى كان شركه ل ل ا ي ع ذ ب ا ل ل ه ا ا ل م ن ف ق ي ن والمنافقات و ا ل م ش ر ك ي ن و ا ل م ش ربحيه ك ا على ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت وكان الله غفورا الله ر ح ي م ا